غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين واذكر أخا عادم إذ أنزر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله انني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتافن كن عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت امنا الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني ارى قوم انتجهلون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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا ان مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّن شَيْءٍ إِن كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم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 بل بلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون الله أفضل. الله الله سمع الله لمن حمده go as well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 يوم الدين إياك نعبد وإياك نسترين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين وقفنا إليك لفرا من الجن ليستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يَا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قَوْمَ لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم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 فَهَلْ يَهْنكُم إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الله أكبر. الله اكبر سمع الله لمن حمده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 قَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَنَا الظَّالِّينَ آمين بسم الله الرحمن كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ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 كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتوا الذي لكفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتوهم فشدوا الوثاق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 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولا was <laughs> rap সৃষ্টিকর্তাকে জানার জন্য ইসলামী প্রকল্প মেনে চলা ভালো মন্দের মাঝে তফাত করার জন্য চেতনা দিয়েছেন আল্লাহ শরীয়দের বাইরে যাওয়ার সুযোগও তা ইসলামের উপরে বিনসিদ ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর শেখ শাহিদুল্লাহ খান মাদনী আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ তেলবর হুসেন হারুন হোসেনের উপস্থাপনায় अन्य गुणावल देख अनुष्ठान माना दुनिया रात साढ़े नुन सम्प्रचार सकाल आठ टेलेश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 সমাজ সংশোধনের জন্য সমাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে কি কি আদাব আমাদের প্রয়োজন সমাজকে দিতে হবে কল্যাণ সাধনের জন্য যখন দুজন মুসলিম করবেন তার মূল নীতিটা কি মনটা বড় করতে হবে মতান্তর থাকতে পারে কিন্তু যেন মনান্তর না থাকলে একমাত্র सामाजिक उन्नतर जन्लम क्या युतपूर्ण जाना जन्म देखने इसलमी समाज गुरुत परवर्ती अनुष्ठान पिस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 غيرهاثي وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من لم يتغير طعمه وانهار من خمر النذى للشاربين وانهار من عسل نصفا لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَأْكَلٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَامِنُهُمُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَفَا أَنَا إِلَيْكَ النَّذِينَ طَغَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ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 والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميدا كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الظالين آمين ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذاَا أزِنَ سَةٌ مشكَمَةُ وَذكرَ فيِيهَا القيدَال رَأيدَ الذيينَ فيِي قُلُ بِهِ النَ رَضُ يظون إلييك يَرون إليكَ نظرًا المَوْش عَن منَِ المَوْوتِ فَأَونَلَهُم قاعةُ وقول معروف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 يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنه اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء قويناكم فلا عرفتهم بسماهم ولا في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا نبلو انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم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 الله أكبر. الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله اكبر الله. আসলে মানে তোমার সামনে তোমার রহম তু হ सुरक्षित पवित्र जकान अर्थ पाठाते पाउंड एकॉंटाम्बर 0111 322 301 आइबैन जी बी बान्डो एल ओ उएडि 3096 3401 0241 922 सट कोड 30 000083 स्वेफ बी आईसी कोड आई बी ओ बी जी बी बाइश टाका पाठी आमदरी इमेल कोरून एड्मिन एडरेट पीस्टिवी डाट टिवी पीस्टिवी मानोवतर सम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 ण्य और बर्जन्य प्रति सोमवार मंगलवार रत साढ़े न पुन सम्प्रचार सकाल आठ टेलि पीस टी बांगलाय